بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاقية وأما عاد فأهلكوا بريح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 فيوم إذ وقعت الواقع وشقت السماء فهي يوم إذ واهية والملك على أرجلها ويحمل عرش ربك فوقه يوم إذ ثمانية يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أُوتِيَ كتابه بيمينه فيقول ها أقرأوا كتابي إني ظننت عني ملاق الحسابي فهو في عيشة واضية في جنة عالية قطوفها دالية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لي لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي ولم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 إنهم كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين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 تنزل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاوين لأخذنا منه باليمين ثم لقطانا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَطِّقِينَ وَإِنَّ لَا نَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُم مُكْذِبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُ الْيَقِينِ فَسَبِّح بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ